بكل شيء إذا ماتا من قصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقى على احد ولا يدوم على حال لها شأن يومزق الدهر حتم من كل سابغت اذا نبتا مشرفيات وخرصان وينتضي كل سيف للفناء ولو كان بني ذي يزن والغند غمدان أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأينما شاداه شداد فيه عمر وأينما ساساه في الفرس ساسان وأينما حازاه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان اتَّعَلَ الكُلُّ أَمْرٌ لَا نَعْرِفُ دَلَهُ كَحَتَّى قَضَوْا فَكَأَنَّ الْقَوْمَ مَا كَانُوا وَصَارَ مَا كَانَ مِنْ مُلْكٍ وَمِنْ مَلَكٍ كما حكى عن خيال الطيف وسنانه دار الزمان على دارا وقاتله وأما كسرا فما آواهه انما الصعب لم يسهل لهم صعب يوما ولا ملك الدنيا سهلا ما فجاءه الدهر انواع منورة وللزمان مسرات واحزان والحوادث سلوان يهونها وما لما حل بالإسلام سلوان ده الجزيرة أمر لا عزاء له هوا له أحد وانهدى عصابها العين في الإسلام فارتزأت حتى خلت منه أقطار وبلدان فاسأل بلنسية ما شال مرسية وأين شاطبة أم أين جيان وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سمى فيها لو شانوا قواعد كن البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان تبك الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران حيث المساجل قد صارت كماء سما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المحارب تبكي وهي جاملة حتى المنابر تبكي وهي عيدا يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان وماشيا مرحا ينهيه موطنه أبعد حمصة غر المرأة أوطان تلك المصيبة أنست ما قدمتها وما لها من طول المهر نسيان يا أيها الملك البيضاء رايته أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان وحاملين سيوف الهند كأنها في ظلام نقع نيران وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام نقع نيران وراتعين وراء البحر في دعة لَهُمْ بِهَوَاطِنِهِمْ عِزٌّ وَسُلْطَانٌ أَمْ دَكُنَّ بَعْضٌ مِنْ أَهْلِ أَنْدَنُسَ فَقَدْ سَرُّوا بِحَدِيثِ الْقَوْمِ رُكْبَانٌ كَمْ يَسْتَغِيثُ بِالنَّ الْمُسْتَضْعَفُونَ وهم وَأَسْرًا فَمَا يَحْتَزُّ إِنْسَانُ مَاذَ التَّقاطُعُ فِي الْإِسْلَامِ بَيْنَكُمُ وَأَنْتُمْ يَا عَبَادَ اللَّهِ إِخْوَانُ أَلَا نُفُوسٌ أَغْيَاتٌ لَهَا هِمَمٌ أما على الخير أنصار وأعوان يا من لذلة قوم بعد عزتهم أحال حالهم كفر وطغيان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان فلو تراهم حيارا لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لها لك الأمر واستهوتك أحزان يا رب هم من وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إذ كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران لِمِسْ لِهَذَا يَبْكِي الْقَلْبُ مِنْ كَمَدِ إِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ إِسْلَامٌ وَإِيمَانُ